ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيجا رجلاً يقتتلان فرجد فيجا رجلاً يقتتلاه هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ موسى فقَضَى عليه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبيد فلما 111. ويطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس 112. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض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 قَالُوا قَالَ رَبِّنَ نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ